Ağzı bin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 أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا لا بِهِ به يستهزئون، فأهلنا أشد منهم بطشًا ومضاعمًا الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لا يقولون العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء ماء قدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم, وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لكسه على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا ستوئتم عليه وتقولو سبحان الذي صخر هذا وما كنا له وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ مَا خَلَقَ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ النَّشْءُ وَإِذَا بُشِّرَ أحدهم مما ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كظيم أو من في وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هم عباد الرحمن أشهدوا خلقهم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 <تصفح> انا على امتي وان مهتدون